بُوَكْ <تصفيق> اثنان. <خمسة> <تصفيق> أسئلة الماضي واحد. أسئلة الماضي واحد. Колку имате испиено? Кам шарבת? Кам шарבת? Колку работавте? Кам штагалт? Кам аштаглет? Колку напишавте? Кам катабт? Кам катабт? Како спиефте? Кајфа намет? كيف نمت؟ كاكو جوبولوجيف كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كاكو جونايدوف كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ سوكوجو رزجوارفتا. مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ سكوجو سيدو مع من توعدت؟ مع من توعدت؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ أين كنت؟ أين كنت؟ كادا جيفتة. أين كنت تسكن؟ كادا أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ شто препорачавте؟ بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ اشتو يعذفت؟ ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ كاكو دوز ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن التجربة؟ كولكو برزا فوزفته؟ كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك؟ في السير koliko dolgo letavte? كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ كم الارتفاع الذي قفزته. كم الارتفاع الذي قفزته؟ за текстовите и книгите посетете ја страната duplove.duplove.duplove. book2.d